ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تخونوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشاء لَقُلْنَا مِثْلَهَا هذا لَوْ نشاء لقلنا مثل هذا لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 وإلى الله ترجع الأمور يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إذا لقيتم فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إِنِّي أرى ما لا ترون إِنِّي أَخَافُ الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم